ب و ك ت و 88. ثمانية وثمانون. ثمانية وثمانون. أ د ي ت ك ا ن ر ي ا ش و ي و ض ماضي الأفعال المساعدة اثنين. ماضي الأفعال المساعدة اثنين. ل م ي ر ي د إ ب ن ي أ ن ي ل ع ب ب ا ل د م ي ة ل م ي ر ي د ا ب ن ي أ ن ي ل ع ب ب ا ل د م ي ة ل و َ ل م ل م ت ر ي د ا ب ن ت ي أ ن ت ل ع ب ك ر ة ا ل ق د م ل م ت ر ي د ا ب ن ت ي أ ن ت ل ع ب ك ر ة ا ل ق د م สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากลุกกับดิฉัน لم تريد ز و ج ท ي ่ ن تلعب معي ش ط ر บฉลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นกลูกของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นฉันจะเล่นกั أن لا يقوم بنزها. พวกเขา ما يجتاج ه ل م يريد أن يرتب الغرفة.لم يريد أن يرتب الغرفة. พวกเขา ما ي ج ت ا نون.لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم.لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีมไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน لم يسمح สมอ ن يأكل านี่เขาไม่ยุเสมอให้เขานดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรสมิภัณฑ์นี่ฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดสมิภัณฑอันอาตรีลี t h o r มิอันติรดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลตสมิภัณฑอันอาขึลยพตช็อกตมิัณฑอันาตชลต كن سوبرى บนเครื่อง ب ิน،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ ديك ديك في ช่วงพักร้อน،เด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา في ل ط المدرسية،كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. พวกเขา لينتِي سَنَامَ د َ ا ئ ن ا ك ا ن يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء.كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. พวกเขาไดَ رَبَّ أَنُوَيَاتْ ه َ ي ْ ن ا د َ د ا ي كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً.